بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء يحتاجتم في ما لكم به علم سلمت عدولا في ما ليس لكم به علم.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 أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم وَلَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَن تُسْهَمَ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْثُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ